لآن القرآن بسم الله الرحمن الرحيم ل موسوعه نطيد ر ز النابلسي ل ع ب ا د و أ ح ي ي ه ب د ة ت ك ذ للعلوم ك ا الاسلاميه قوم ص كل م ك ذ ب ر س ل ف ح و ع ي د ا أ ف ع ل ن ا ب ا ل ل س ا للعلوم أ و أ ف ا ب ا س ل ا م ي ه What up? 「今夜は」<音楽> Thank you. あ